لآن لا لا لا القرآن ح م د لله ا ل ع ل ه ا ل ع ي م ا ل ك ي م ا ل س ي ع ا للعلوم ص ي ر ا ل القبير ل ط ي ف ن ا م الاسلاميه ف ض ل ل و ا ع و ا ه ج ل ا ل ر سبحان من على عرشه ع ل ل م ا موسوعه ا ل ن ا ب ل ن ا ف ي م ا أ ع ط ي ت و ب ب ن عنا ا ء صرف ر ح م ت ك شر م ا قضيت إنك تطبي إنك و ل ا يقضى س ل ا م ل ه ا س م ا ح و ل ب ه ب ي ن ن الحسنى Thank <laughs> you.